يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى بالجماعة ونهى عن الفرقة قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وقال ثلاث لا يغل عليه قلب مسلم أو صدر مسلم إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين قال النووي رحمه الله تعالى ولا تفرقوا فهو أمرun bilzom الجماعة فهو أمرun bilzom جماعة المسلمين وتآل في بعضihim ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام عباد الله Allah تبارك وتعالى أمت وامريشا جماعة كشكان ستتك وجماعة موضي نأمتك تازا نكفرقيان كئبكان كتفوتيان الله تبارك وتعالى تنبيكني قرآن واعتصموا بحبل الله جميعا شكمنيني نيوتك وفموديا نكامب يا الله تبارك وتعالى ولا تفرقوا ولا مزفرقين أسمتين الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله امطعيني الله نمت مواكي ولا تنازعوا Wala musikha lifejane, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav, vinih nukav. Vala tanazaju. Ko sababu jama'a, ina pati kana fi ta'at Allahi wa rasooli. Vaman ata'a ghirallaha wa rasoolih, khalafal lathina ata'u Allaha wa rasoolih. Vanih kumtijasih, vanah nam tumiwaaki. Hata wa khalifu walivali, vana imtij Allah nam tumiwaaki. Hvala svi manbele. Vala ni sababu yakufeli nakuhari bi kiwa, wasbiru innallaham asabirin, subirini kunyahilu la jama'a ketika kumti Allah nam tumiwaki. Innallaham aswabirin, Alla tabara wa ta'ala akupa mujana naw nya ku Asema tina Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadihhi ummatukum, ummat wahida, haqika hunu ummawenu, ni umma muja li annul millata Allah. Hiya al millatul wa din huwa din al islam ni din ya islam na ni milah ya hanifia ya tauhid hakuna nyingine doa tuambia inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ni umma moja kuna ni umma moja wa ana rabbukum na mimi ni muula wenu fa'budun yani fa akhlisu al ibadata li itakasieni ibada angalia hizi aya mbili ya kwanza wa atii allaha wa rasula Amianza. صدر هذه الآية بالأمر بطاعة الله ورسوله لماذا؟ لأن الاجتماع إنبت كان في طاعة الله ورسوله هذا أول الأمور وثاني الأمرين لآية يبيلي أمي أنزكتوا بي أسيسني أم موجة إن هذه أمتكم أمة واحدة كشاكتما لزيانا السؤالة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ لماذا؟ لأن الاجتماع لا يكون إلا في إخلاص العبادة لله وحده فالاجتماع المأمور لا يكون إلا بالتوحيد وكمال الطاعة لله ورسوله أثممتني صلى الله عليه وسلم كتو أمريشا قتبه شجامبه لجماعة فمن أراد بحبوحة الجنة أي وسط الجنة وسعة الجنة Ana itaka kuandania janna wakati kati na kuingia ndani ya ukunjufu wa janna faliazmi aljamaa alazimuhi ni jamaa tuliwaamrishwa kushikana nayo asema tena tumi sallallahu alayhi wasallam thalathun la yaghil alayhinna sadru muslimin mabumatatu yakio ndani ya kifuo cha muislamu kifuo kile hakiingi chukti dhidi ya jamaaati muslimin, dhidi ya عباد الله الصالحين لا يغل أبدا هذا الصدر ضد أهل السنة والجماعة ضد يوال أهل السنة والجماعة ومن وجد في قلبه غلا على هؤلاء القوم من عباد الله الصالحين فليراجع نفسه أجو يكون موجي قد كهياماتات عنده خلل فيها أسمى أم تومي صلى الله عليه وسلم هياماتات النبو فتكانة هل يجب أن يقول مو يوم إسلامه؟ يقول أن ذاكبه سيسمى إخلاص العمل لله عز وجل كم تكسي عمل الله عز وجل لا تشرك معه أحدا من خلقه كائنا من كان وليبلغ في الصلاح نهاية المبلغ أفكية تكفو فيكية لكن هفائق شركي شوار نأ الله تبارك وتعالى وكل ما سوى الله فمخلوق كلا سيقوى الله لمخلوق po hivyo la kwanza ni hilo ikhlasu al-amal lillah azza wa jalla na mnaṣaḥatu uli al-amri na kuwa nasihi wale wenye amri viongozi la khuruj alayhim si kutoka kwao kama ra'a Al-munkar wal-ma'asih, ino patikanako viongozi, Haitibiwi bil khuruj. Fal-munkar, la yuzal bil-munkar, au bima huo ančarmi. Aho, doli munkar, kwa munkar. Aho, li ukoom ziti huo. Lakin bil-munasaha. Wa nasihih, je gambu l-apeli, asema. Gambu l-ta'atu, asema. Waluzo mu muslimin Nakul zinyana na jama'i wa islamu. Ski li wa imamu al-Nawawi, rahimu Allah. Wa huo min kibar ulama shafi'i. Ski li zamaninu. Asema wala tafarraqu maana katika hili aya ilipokuja nilipokuja kwenye hadithi kuukatazwa sisi kufariqiana fa huwa amrun biluzumi aljamaa huku ni kuamrishwa kushikamana na jamaa ya waislamu wataalufu fi ba'dihim bi ba'd na kushikana baadhi yao kwa baadhi yao kuzoeana si kuepukana alafu asema wahadhi ihda qawaid alislam إذا علمنا هذا يا عباد الله فما هي الجماعة التي أمرنا بالتمسك بها وبلزومها نقاني جماعة هل هي اجتماع الأبدان رغم تفرق القلوب والأعمال يينكوش كان بولويل وطوة كون كان في الظاهر وقف موجه فموجه نكو التفوتيان نيوزاون داني وتفوتيان العقائد التي في القلوب نكو تفوتيان أعمال التي تظهر في الجوارح لكن مييلته فموجه هل هذا هو الاجتماع المأمور؟ إنه الاجتماع في أمره يشوق؟ أمي الاجتماع؟ اجتماع القلوب بما فيها من العقائد واجتماع أعمال المسلمين مع تفرقهم في الأبدان والأزمان فهم يمكننا أن تفوتين واغوا نظامنا نميجي ونظروا من جهين ونظروا من جهين ونظروا من تنقولية ونظروا من شلوة لكن يجب أن يزعون عنه من بابا موجه عقيدة موجه نعمل زي زيلي زيلي زيلي أفكيانا جاء اجتماعاً هي كوانزا أو نيابيل سكلي زمنينه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وألتزم بأقوال الإمام الشافعي وعلماء الشافعية لأننا هنا نتمسك أو نأخذ بمذهب الشافعية في الفقه وإن كان العقيدة للأئمة كلها واحد طيب سكلي زمنينها أسمى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا viviliwili tofauti tofauti pamoja hivi halifanyo chochote hivi sikiliza vizuri maneno yake salam yakun liluzum jamaatuhum ma'nan illa ma alayhi jamaatuhum min at-tahlili wa at-tahrimi wa at-ta'ati feehima hadha huwa al-'amal az-zahir hayapatrani jamaana ijtimaa na na nini na tahlili ya jamaati al-muslimin na tahrimi ya jamaati al-muslimin ma wa a halalishi waliwya khalalisha, aharamishi waliu wachharamisha. Yabula kwanza. Alafwa indaliya sejma woman khala bima ta'pulu bihi jama' atul muslimin. Atakaisema yali wanawa ya sema jama' atul muslimin, fakad al-azima jama' atahum. Atakawa wama alzimi kyana na jama ayao. Woman khala fa matapulu jama' atul muslimin. Fakadhala fa jama' umira bita masuki biha. Atakaisema yali wanawa ya sema jama' يعني هنا من العقائد ما يقول في العقيدة وما يعقد بها قلبه منبقى نهاية أكي يفواتيالي واليقوناي والجماعة المسلمين أتكوى من الزمكان جماعة ياه أكي خليف أتكوى من خليف جماعة ياه الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمين لما كان عقائد المسلمين وتحليلهم وتحريمهم مأخوذة من الكتاب والسنة كان الرجوع إليهما والاخذ بهما وعدم الخروج عليهما شرطا في تحقيق هذه الجماعه وفي تحقيق لزوم الجماعة البقوا عقيده وإسلام نعمل ان اعمال ذو زوتي فحلاليشا وكحراميشا حازيتoki sipakuwa kwenye Qur'an na Sunna basi kawa kurudi kwenye Qur'an na Sunna Ilam lam ilal ila was kitaab wa sunna. Ikih wahukurudikun kitab na sunna. Kuwezi kuwa min jamaعة il-muslimin? In lam tajjal il-kitab wa sunna imamak. Usfajaliya kitab na sunna idu imamu wako Va kuduotak. kiongozi wako wako wakun fuatak. Qifo, labudda min al ila jama'atil il-muslimin. Fa idha kanat il-jama'a la tetahaqqu illa bil-rujuj ila l-kitaab wa sunna. فاعلموا ان الفهوم مختلفه متضاربه فهامز مختلفيان زيمغونانا كل له فهم كلا متى اكو نفهمي yake واعلموا ان اقرب الفهوم الى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابته الذين هم الله عليه وسلم ورضي الله عنهم niwe ni fahamu basi ziliokuwa karibu sana na fahamu ya mtume na fahamu ambazo kwamba ziko karibu na yeye ni fahamu za masahaba bal minhu sallallahu alayhi wasallam fahimu alkitaba wasunnah kutoka kwa kimtume sallallahu alayhi wasallam ndio hao wa wamefahamu kitab na sunna. kwa sababu ni wanafunzi wa nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa fa iza kana al-amru kadhalik fa ar-ruju' wa alkitabi wasunnah la yatahaqqaq إلا بالأخذ بفهم الصحابة السلف الصالح للكتاب والسنة إذا كان كتابنا والسنة رحبتك كما نفهم يا سلف الصالح الذين هم الصحابة رضي الله عنهم لازم ترولكني فهم إذن لا تتحقق الجماعة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولا يتحقق الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا بالأخذ بفهم الصحابة فلا تتحقق الاجتماع وموافقة جماعة المسلمين إلا بالأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم لأمور الدين كلها هل فتكان إليس فقوق رودكم يفهموا ما صحابك وفهموا أمر يدينيوته وانتبهوا لهذا الحديث شكويني تنبيه بزور ثانين الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية الفوليزة قوسوا فرقة الناجية قال هي الجماعة هي الجماعه يعني جماعه المسلمين وفي لفظ اخر قالهم على ما كان على ما أنا عليه اليوم واصحابي وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي لواليه وليشتمانا نا يلي انبوا كمان كنا يومي لي هي وما صحابه زقوم ان حديثه وحده بالالفاظ اني يسمى الجماعه دي فرقه الناجية. لا في نغينy atuambia ni wale أو na fahamu ya nani au waliokuwa nayo mtume alikuwa nayo yeye لا تتحقق إلا بالاخذ عن الصحابه أمور الدين كلها ما <مم> ابو دين يوثق <يوتيك> رودي مع الصحابه فالزموا جماعه المسلمين ايها المسلمون بتحقيق هذين او هذه الأمور الثلاثه يلزميك يني يلزميشنينا جماعه يا اسلاموا اكو تحقيقها هاي المambo الأخذ بالكتاب، والأخذ بالسنة، والأخذ بفهم الصحابة، ومن تبعهم بإحسان. هذه هي مبوما تاته. لأنه كان الاجتماع واللزوم جماعة المسلمين. يقول لذلك جماعة المسلمين، فأنت أقول هذه مبوما تاته. لأنني أتكلم أن هذه مبوما تاته، أتكلم بشارهيني. هو تفت وسط الجنة، هو مرواك وتسافيش ونشوكي. Akishtamana na mambo haya matatu achukue bishara bi'annahu min al-firqati an-najiyah aliyetaja mtume sallallahu alayhi wa sallam haya mambo matatu sikana hakuna ijtimaa wala luzum jama'ati al-muslimin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wa at-ta'at kumaa'adahu alayna wa alaykum bil yumni wa al-barakat wa masarrat Wa الله ala nabiyna muhammadu ala آله wa